ذلك الحديث هو ما أخرجه الإمام أمو داودا في شننه وغيره بسنة يتقوى بغيره باسم الله المحدثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالأهينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وستركم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم ذلا لا يرجع عنكم حتى ترجعوا الى دياركم هذا حديث عظيم جدا لانه ينطبق علينا معشر المسلمين اليوم مع الاسف الشديد تماما انطباقه وفيه ذكرون التاه الذي اذا اصاب المسلمين نالوا الجزاء العادم من الله الا وهو ان يصلى عليهم ذلا وان قابل هذا الداه ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الدواء وذلك بكلمه موجهه موجهه الا وهي قول عليه السلام حتى يرجع الى ذي اما ذلك ذلك الحديث هو ما افجه الايمان ابو داوود في سننه وغيره بسنه يتطور بغيره في اصلاح الحديثي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال اذا عصتم باليلى واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالذراء وسترغبتم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم ذلا لا يدع عنكم حتى تذعوا الى دينكم هذا حديث عظيم جدا لانه ينطبق علينا معشر المسلمين اليوم مع الاسف الشديد تمام الانطباق وفيه ذكر الداه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 I'm on the roof.